والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلموا وربهم يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى حالوة المؤمنين الحق بلا إله إلا الله كل ما رأوا في هذا الكون من آيات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 ويقرأ قول الله جل وعلا عن خليله إبراهيم وهو يدعو ربا ويتضرع إلى مولاه ولا تخزيني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنوه إلا من أتى الله بقلب سليم وما حكي عن محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول لقومه قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم وغيرهن من الآيات التي تظهر فيها بجل بعض صفات الخالق العظيم تبارك اسمه وجلة نعوه فإن هذا من مقتضيات الإيمان لا إله إلا الله